الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رافه في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجردوهم.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 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله الا تحبون ان يغفر الله لكم تحبون يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم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 الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم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 وَإِن قِيلَ لَكُمۡ أَرۡجِعُوا فَأۡرۡجِعُواْ هُوَ أَزۡكَى لَكُمۡ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٌ لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَدۡخُلُواْ بُيُوتٗاۡ غَيۡرَ مَسۡكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمۡ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَبۡدُونَ وَمَا تَكۡتُمُونَ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 أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن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 يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 أكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا اللي تبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إكْرَاهِهِمْ نَغْفُورٌ رَحِيمٌ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 في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.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 اِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ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 من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالابصار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 لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ويخشى الله وَيَتَّقِهِ فاولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعتكم معروفه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 وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر من بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون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 فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم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 ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم قدمت لكم هذه المادة من موقع روائع التلاوات